آذاننا وقر ومن ق ر و بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما قل إ ن أ ن ا بشر مثلكم يوحى إلي أ ن موسوعه ا إلهكم إله ا ا ح د ف ت ق ي م ا إ ل و ا س ت غ ل ن و ب و س ي للعلوم الاسلاميه ذ اسماء الله آ خ ر م ك ا ل ح و ن إن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 فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جيءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم أ ن لا تعبدوا الا الله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 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول عليهم في أ م م قد خلت من قبلهم من الجن والانس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 ذ ي ن قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ة تتنزل ل ع ي م الا م ل ئ ك ة ألا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون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 قل أ ر أ ي ت م إ ن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أ ض ل ممن هو في شقاق بعيد